السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة قل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة في شرح كتاب المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب لبأس من ذكر تعريف موجز بمؤلف هذا الكتاب وجمعه، فجامع هذا الكتاب ومؤلفه هو أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم هو أبو عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم ولد المؤلف في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية ولد سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية وقد نشأ مؤلف هذا الكتاب في عائلة متدينة ومحافظة وحفظ القرآن وبدأ في طلب العلم الشرعي وهو في الثالثة عشر من عمره في, ع... في الثالثة عشر من عمره حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وبدأ في تعلم علوم الشريعة وقد درس مؤلف هذا الكتاب على كبار علماء المملكة وكبار مشيخها كأمثال الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن جبرين رحمه الله وغيرهم من كبار العلماء والمشايخ ومؤلف هذا الكتاب له مؤلفات عديدة له مؤلفات عديدة من أراد أن يقف عليها مفصلة فعليه بالرجوع إلى موقع الشيخ رحمه الله تعالى على الانترنت فالشيخ له يعني موقع باسمه على الانترنت وتجدون في هذا الموقع كتب الشيخ مفصلة وهذه الكتب ايضا يعني من اراد ان ينسخها وان يحملها فذلك متاح ايضا فالشيخ كما قلت يعني له عدة كتب ومؤلفات ولعل من أحسن المؤلفات وأنفعها مما ألفه الشيخ رحمه الله تعالى هو كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة فهذا كتاب مفيد ونافع جدا وقد عمت به الفائدة في كثير من البلاد الإسلامية ولذلك طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة جدا فهو كتاب من أنفع الكتب في دابه. وكانت وفاة الشيخ كانت وفاة الشيخ رحمه الله سنة خمس وعشرين وأربعمائة وألف توفي الشيخ رحمه الله سنة خمس وعشرين وأربعمائة وألف هجرية. اتفر حادث مرور. اتفر حادث مرور. يعني كان يسير بسيارته، فيعني حصل له حادث توفي بسببه. والشيخ طبعا مات وعمره يعني لا يتعدى الثمان والثلاثين سنة يعني مات وهو صغير لم يبلغ الأربعين ولذلك يعني كان يعني بعض المشايخ يعني يقول في بيان يعني هذا الشيخ وغزارة علمه يعني كان بعض المشايخ يقول علمه أكبر من سنه علمه أكبر من سنه فيعني كانت يعني وفاة الشيخ كما قلت في هذه السنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه وهو كتاب المعتقد الصحيح هو عبارة عن محاضرة هو عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله في الجامع الكبير بالرياض هي هو عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ في الجامع الكبير بالرياض وألقى هذه المحاضرة بحضرة شيخه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وبعد أن أتم الشيخ محاضرته هذه علق عليها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وأثنى على جامع فقرات هذه المحاضر إذن فهذا الكتاب يعني أصله محاضرة أصله يعني محاضرة ألقها الشيخ في أحد المساجد. لكن لا يبعد طبعا أن يكون الشيخ يعني في أثناء قبعاته للكتاب يعني لا نستبعد أن يكون الشيخ رحمه الله يعني قد عدل في تلك المحاضرة قد يكون حذف أشياء وزاد أشياء أخرى فهذا يعني لا يستبعد يعني وقوعه وحصوله إذن هذا يعني تعريف موجز بمؤلف هذا الكتاب وبالكتاب خصوصا قال المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب وهذا الكتاب أظن وزعت عليكم يعني أوراق بمتنه وفقراته وأظن أن تلك الأوراق يعني كانت خالية من المقدمة ه عندكم مقدمة ولا ما ها؟ فبعض ال... بعض النسخ يعني بعض النسخ يعني لا تحتوي على مقدمة يعني بعض النسخ التي وزعت يعني على الإخوة. لا تحتوي على مقدمة ولكن هناك إخوة يعني عندهم نسخ أخرى يعني تحتوي على هذه المقدمة فمن لم تكن عنده هذه المقدمة فليصورها من النسخة الأخرى طيب إذن درس اليوم سيكون إن شاء الله تعالى في شرح مقدمة هذا الكتاب افتتح المؤلف رحمه الله كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح كتابه هذا بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وسبب افتتاح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة مقصوده بذلك أن يتأسى بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا كتب كتابا ورسالة فكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يفتتح كتابه ذاك ببسم الله الرحمن الرحيم ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابا وبعث رسالة إلى هرقل ملك الروم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الرسالة قال أو كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم ففعل المؤلف ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وافتتاح الكتب والمؤلفات بذكر البسملة يعني فيه عدة فوائد فيه عدة فوائد فمن فوائد ذلك أولا التأسي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد ذلك أيضا طلب الاستعانة أو طلب الإعانة من الله تبارك وتعالى في إتمام يعني هذا العمل ذلك لأن المؤلف إذا شرع في تأليف كتاب وافتتحه بهذه العبارة بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم فهذه العبارة يعني معناها ابتدئ في تأليفي لهذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بالله على ذلك فكأن الذي يفتتح كتابه بهذه البسملة يستعين بالله تبارك وتعالى على الإتمام هذا العمل على إتمام هذا العمل ولا شك أن العبد يعني لابد أن يكون دائما مستعينا بالله تبارك وتعالى في كل أعماله ولهذا كان من أعظم صور القرآن ما جاء في فتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالعبد في أشد الحاجة إلى أن يستعين بالله تبارك وتعالى فلا يمكن للعبد أن يستغني عن إعانة الله تبارك تبارك وتعالى له ولو طرفة عين إذا فهذا كما قلت من فوائد يعني ذكر هذه البسملة في أول الكتب والمؤلفات والرسائل ومن فوائد ذلك أيضا. أن الإنسان إذا ذكر هذه له فإنه يعني يتبرك بما فيها من ذكر اسم الله تبارك وتعالى فكأنه يسأل أيضا ربه جل وعلا أن يبارك له في هذا العمل وأن يجعل فيه الخير والبركة وذلك لأن هذه البسملة كما قلت تتضمن اسم الله تبارك وتعالى واسم الله جل وعلا إذا ذكر في شيء بارك الله تبارك وتعالى في ذلك الشيء كما قال الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فأخبر الله جل وعلا بأن الشيء الذي يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى فإنه يبارك الله تبارك وتعالى فيه من فوائدي من فوائدي يعني ذكر مثل هذه البسملة في مثل هذه الأشياء كما يقول أهل العلم من فوائد ذلك تذكير المؤلف بمسألة الإخلاص لله تبارك وتعالى إذن فالمؤلف إذا كتب كتابا وكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم فكانه يعني يذكر نفسه بهذه الكلمة يذكر نفسه بالإخلاص لله جل وعلا فهو لا يؤلف هذا الكتاب رياء وسمعة ونحو ذلك وإنما يؤلفه إخلاصا لله تبارك وتعالى وطلبا لمرضته جل وعلا وأجره ومثوبته فالشاهد أن يعني ذكر هذه البسمله يعني فيها فوائد جمة ولذلك يحرص العلماء والمؤلفون على ذكرها في أول كتبهم ورسائلهم ولكن أنبه فقط إلى أنه رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذب فهذا الحديث وإن يعني وإن ذكره ويذكره كثير من أهل العلم ولكنه حديث ضعيف لا يصح وهكذا أيضا الحديث الآخر كل أمر ذبال لا يفتتح بالحمد فهو أقطع أو أجذب فهذا أيضا يعني ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن افتتح المؤلف كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعد ذلك الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قوله الحمد لله أيضا نقول المؤلف رحمه الله افتتح يعني كتابه هذا بعد البسملة بالحمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كثيرا ما يفتتح خطبه بما يسمى بخطبة الحاجة بخطبة الحاجة وخطبة الحاجة مفتتحة بماذا بالحمد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إذا فقوله هنا الحمد لله فيه تأسن أيضا بما جاء في خطبة الحاجة المأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة الحمد معناها الثناء على الله تبارك وتعالى فقولك الحمد لله يعني هذه العبارة فيها ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله فيها ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وال ال في الحمد الحمد يعني ال هذه كما يقول شراح, ال أو شراح من أهل العلم يقولون أل هنا يعني جاءت للاستغراق جاءت للاستغراق حتى تستغرق هذه اللفظة جميع أنواع ماذا المحامد التي يستحقها ربنا جل وعلا إذن فمعناها أن كل حمد إلا وهو ثابت لله تبارك وتعالى وكل نوع من أنواع المحامد إلا وهو ثابت لله تبارك وتعالى والله جل وعلا يحمد من وجهين لماذا نحمد الله تبارك وتعالى فنقول الله جل وعلا يحمد من وجهه الوجه الأول لكماله فربنا جل وعلا يستحق الحمد لأنه متصف بصفات الكمال فالله جل وعلا متصف بماذا بصفات الكمال فله الأسماء الحسنى والصفات العلا جل وعلا إذن فهو يحمد ويثنى عليه بسبب ماذا؟ بسبب كماله بخلاف المخلوقات يعني ما من مخلوق إلا وفيه نقص حتى لو كان مخلوقا عظيما المخلوق حتى لو كان مخلوقا عظيما ولكن مع ذلك لابد أن يعتريه نقص وأما الله جل وعلا فهو متصف بكل كمال ومنزه جل وعلا من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى إذن فاستحق الحمد لكماله جل وعلا والوجه الثاني الذي لأجله نحمد الله تبارك وتعالى فنقول الوجه الثاني لأجل ماذا؟ لأجل إنعامه لأن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصها فلأجل ذلك أيضا استحق ربنا جل وعلا أن يمدح وأن يحمد وأن يثنى عليه إذن فالله جل وعلا يحمد لكماله ولإنعامه أيضا لكماله ولأنعامه, ولإنعامه ولهذا كما قلنا استحق. كل أنواع الحمد والثناء فيقال له الحمد لله قال المؤلف بعد ذلك وصلى الله وسلم على رسول الله والمقصود بالرسول هنا هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصلاة الله صلاة, صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة هكذا صح عن أبي العالية الرياح رحمه الله وهو من أئمة السلم فسر صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بذكره له في الملأ الأعلى عند الملائكة إذا قلنا النبي صلى الله معنى صلى الله أين داره في الملأ الأعلى وأثنى عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة هكذا كما قلنا صح عن أبي العالية رحمه الله روى البخاري ذلك في صحيح معلقا ولكن بصيرة الجزم ووصله غيره بسند حسن عنه إذن هذا يعني أحسن ما فسرت به صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله وسلم صلى الله وسلم كلمة سلم هنا مأخوذة من السلامه مأخوذة من السلامه والعبد إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يجعو الله تبارك وتعالى أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل سوء ومكروه إذا قلت صلى الله عليه وسلم معنى سلم أي سلمه من كل مكروه ونجاه من كل سوء ومكروه. هذا هو معنى السلام هنا إذا قال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله والرسول طبعا هو المرسل المرسل من قبل ربه جل وعلا والرسول هو الواسطة بين الناس وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ رسالة الله في تبليغ رسالة الله كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ قل إنما أنا بشر مثلكم فمحمد عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر لم يخلق من نور كما يقول الغولات لم يخلق من نور وإنما هو بشر كسائر البشر ولد من أب أو من ذكر وأنثى كسائر الناس ولكنه وسطة بين الناس وبين الله جل وعلا يبلغهم رسالة الله ووحي الله جل وعلا ولهذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ يوحى إلي إذن هذا هو الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الناس فهو رسول يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله وحد إذن فالرسول هو المرسل من عند الله تبارك وتعالى للناس ليبلغهم رسالة الله ووحي الله جل وعلا إذن قال وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وعلى آله إذا نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أيضا وأل محمد عليه الصلاة والسلام هم إما أقاربه الذين آمنوا به أقاربه الذين آمنوا به كجعفر وكالعباس وحمزة وعلي وغيرهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم إذن فآله يراد به إما أقاربه الذين آمنوا به واتبعوه وماتوا على ذلك وإما أن يراد بذلك ما هو أعم وأشمل من ذلك وهم الأتباع فكلمة ال قد يراد بها الأقارب على وجه الخصوص وقد يراد بها عامة أتباعه عامة أتباعه الذين اتبعوه وأمنوا به سواء كانوا من أقاربه أم لا وسواء لقوه أم لا إذن فكلمة الآل يعني تحتمل المعنيين وفي مثل هذا السياق يعني يراد بها العموم يعني في مثل هذا السياق يراد بها العموم ففي مثل هذا السياق كلمة الآل يدخل فيها آله الذين هم أقاربه ويدخل فيها أيضا آله الذين هم أتباعه أتباعه في كل زمان ومكان وأما قوله وصحبه فالصحب جمع صاحب الصحب جمع صاحب والمقصود بالصحب هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب أو الصحابة جمع كلمة ماذا صحابي والصحابي كما عرفه أهل العلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأمن به يعني في حال تلك اللقية كان مؤمن به ومات على ذلك الإيمان فينط فينطبق عليه ماذا وصف الصحابة إذا قال وعلى آله وصحبه أجمعين، إذا كلمة أجمعين تدل على أهل على أن أهل السنة والجماعة على أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصحابة رضي الله عنهم، فهم يحبون الجميع ويترضون عن الجميع، لا يفرقون بين صحب وأخر. يفعل بعض أهل البدع الذين قد يعظمون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون ويقدحون في البعض الأخ وأما أهل السنة والجماعة فالصحابة كلهم عدول ومرضي عنه ولهذا فنحن نصلي ونسلم عليهم جميعا من غير أن نستثني أحدا منها. ولهذا قال وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم قال أما بعد أما بعد كلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة الموضوع وصلب الموضوع رحمك الله كلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة الموضوع وصلب الموضوع فإذا سمعت متكلما آه يقدم بمقدمة الحمد والثناء وغير ذلك ثم يقول أما بعد آه فكلمة أما بعد تدل على أنه سيدخل ماذا في صلب الموضوع سيدخل في صلب الموضوع إذا يقول المؤلف أما بعد فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. وبهذه المناسبة، يعني أود فقط أن أشير إلى أن يعني هذا الكتاب عنوانه ماذا؟ طبعا المكتوب المعتقد الصحيح، ولكن عنوانه في الحقيقة أطول من ذلك. آه؟ المعتقد الصحيح. الذي يجب على كل مسلم اعتقاده هكذا يعني سمى المؤلف هذا الكتاب المعتقد الصحيح الذي يجب على كل مسلم اعتقاده إذن يقول المؤلف فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة كلمة اعتقاد كلمة اعتقاد أصلها مأخوذة من عقد الحبل يعني يكون عندك حبل ولا خيط فتعقد هذا الحبل جير فيه ماذا عقدة إذا كلمة اعتقاد يعني مأخوذة في الأصل من عقد الحبل وربطه والعقيدة أو الاعتقاد سميت ذلك لأنه عبارة عن مسائل يربط عليها ماذا القلب عبارة المعتقد عبارة عن مسائل كقولك كقولك مثلا نؤمن بالله وأسمائه وصفاته ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالكتب ونؤمن بالرسل فهذه يعني جملة من المعتقدات والمسائل يعقد عليها قلبك ويربط عليها قلبك ويربط عليها قلبك ولهذا يعني سميت هذه المسائل بمسائل ماذا الاعتقاد او المعتقد او العقيد طيب يقول المؤلف فان اعتقاد اهل السنة والجماعة فان اعتقاد اهل السنة والجماعة هو الدين الحق هو الدين الحق اذا المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الدين الحق أي هو المعتقد الصحيح هو المعتقد الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فكل مسلم يجب عليه أن يدين لله تبارك وتعالى بمعتقد أهل السنة والجماعة سواء ما تعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى او الايمان بالملائكة او الرسل او الكتب او القضاء والقدر او ما تعلق بالصحابة رضي الله عنهم الى غير ذلك من مسائل المعتقد التي سيأتي تفصيلها في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى اذا فيجب على كل مسلم ان يكون معتقدا لمعتقد ماذا أهل السنة والجماعة لأن معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الحق والصحيح والمعتقد طبعا قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا ليست كل عقيدة صحيحة العقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة ولهذا المؤلف سم كتابه ماذا؟ المعتقد الصحيح إذن الفقرات التي توجد في هذا الكتاب هو المعتقد الصحيح إشارة إلى أن هناك معتقدا أو معتقدات باطلة يجب على المسلم أن ينبذها وأن يتركها ولهذا مثلا من اعتقد بأن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نقول هذا معتقد ماذا ها؟ صحيح هذا معتقد صحيح وحق لماذا يوصف بانه معتقد صحيح لانه يوافق الكتاب والسنة والواقع يوافق الكتاب والسنة والواقع واما من يعتقد مثلا بأن الملائكة بنات الله فنقول هذا معتقد هو عقيدة صح أنها عقيدة ولكنه معتقد ماذا باطل معتقد باطل لأنه يخالف الكتاب والسنة ويخالف الواقع إذن فالمعتقد انقسموا إلى قسمين إما أن يكون صحيحا وهو ما وفق الكتاب والسنة والواقع وإما أن يكون باطلا وهو ما خالف الكتاب والسنة أو الواقع إذن فيقول المؤلف فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد طيب منهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة آه أهل السنة والجماعة هم الذين ينتسبون نسبتين اثنتين يعني لهم نسبتان ولهذا يعني هذه العبارة يعني تضمنت شيئين. إلا هم أهل سنة وأهل ماذا جماعة أهل سنة وأهل جماعة أهل سنة لماذا سموا بأهل سنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل من, من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفها فهو من هذه الطائف ومن هذه الفرق إذن فيخرج بهذا القيد كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعني هنا طبعا بالمخالفة في الأصول نعني هنا بالمخالفة طبعا في الأصول كما خالفت الخوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من طوائف أهل البدع والأهواء إذا فأهل سنة والجماعة سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسموا بأهل الجماعة لأنهم تمسكوا أيضا بما كان عليه السلف الصالح لأن المقصود بالجماعة هنا المقصود بالجماعة هي السلف وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأصحاب هذه القرون الثلاثة هم المقصودون بالدرجة الأولى في كلمة ماذا؟ الجماعة هنا فكل من كان على طريقة أصحاب هذه القرون الثلاثة المفضلة فهو من أهل السنة والجماعة وكل من خالف طريقة التي كان عليها أصحاب هذه القرون الثلاثة المفضلة لم يكن من أهل السنة والجماعة إذن فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع طيب هذا طبعا يأتي مزيد شرح له إن شاء الله إذا يقول المؤلف فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده طيب لماذا قد يقول قائل لماذا معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الصحيح لماذا لا يكون غيره صحيحا أيضا فالمؤلف يعني ذكر سبب ذلك وأعنى ذلك، فقال إذ هو إذن هذا هو التعليل على إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل السنة والجماعة كما سيأتي مفصلا أيضا من أين أخذوا عقائدهم يا جماعة أخذوها من كتاب الله ومن سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فمعتقدهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السنة وهو الذي يوحى إليه القرآن وأعلى أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله كان معتقدا لرسول الله أولى يعني هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه في القرآن عقيدة ما ويثبت في سنته عقيدة ما ويكون هو مخالفا لذلك معاذ الله إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة هو معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل السنة والجماعة كما قلنا يستقون عقائدهم ويأخذونها من مصدرين أساسيين وهما كتاب الله وسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وصحابته الكرام إذن هذا المعتقد أيضا هو معتقد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه ولهذا أيضا يعني من قرأ المؤلفات المفصلة في كتب المعتقد يجد أن مؤلفيها يسوقون ماذا؟ يعني يسوقون آثار الصحابة، آثار السلف رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا ذكروا مثلا بأن الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستوٍ على عرشه فيسوقون أدلة الكتاب والسنة على ذلك ويسوقون أيضاً يعني الآثار سلفية التي وردت في ذلك الباب في تلك الصيغ. إذن فأهل السنة والجماعة أخذوا معتقدهم أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وطبعا المعتقد إذا كان مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم هل يمكن أن يكون باطلا مع هذا الله؟ بل لا يكون إلا حقا وصحيحا بلا شك وبلا ريب ولهذا ربنا جل وعلا في كتابه أمرنا بأن نكون على معتقد هؤلاء أمرنا بأن نكون على معتقد هؤلاء السلف يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قوله تعالى فإن آمنوا أي فإن آمن الناس بمثل ما آمنتم به الخطاب هنا لمن يجمع للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا على معتقد وعلى عقيد فيقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا يعني فإن آمن الناس بمثل ما آمنتم به يعني أنتم فقد اهتدوا إذن فالإنسان إذا كان على المعتقد الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فهو مهتد بلا شك بهذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذن يقول المؤلف إن هو اعتقاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم قال رحمه الله فمن خالفهم يعني في هذا المعتقد فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته ورضى به لأن الله تعالى قال في الآية السابقة وإن تولوا فإنما هم في ماذا في شقاق وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الذي يشاقق ويخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من معتقد وغير ذلك ويخالف أيضا ما كان عليه المؤمنون والصحابة على رأس المذكورين ها؟ وما يشق الرسول من بعد ما, ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ولهذا قال المؤلف هنا فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه ثم يعني ذكر دليل أو دليلا في في هذا السياق. فقال يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته وهي ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم أي في كتابه السنة من حديث أنس أي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرق وافترقت النصارى على 72 فرق وستفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة قال عليه الصلاة والسلام وهي الجماعة والمقصود بالجماعة هنا ماذا يا جماعة أه؟ أه؟ السلف إذن فمن كان على ما كان عليه السلف من معتقد ونحو ذلك نجا من عذاب الله نجا من النار ومن لم يكن على ما كان عليه السلف من عقيدة ونحو ذلك فقد عرض نفسه للنار ولعقاب الله تبارك وتعالى إذا فدل هذا الحديث دل هذا الحديث على أنه يجب على كل مسلم أن يكون على معتقد السلف على معتقد أهل السنة والجماعة وإلا يكون قد عرض نفسه للعقوبة والمقت وغضب الله والعياذ بالله. قال المؤلف بعد ذلك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو عليه وأصحاب اليوم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم يعني في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال, قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابه. اذا فمن كان على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو الناجي من عذاب النار. ومن خالف معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد عرض نفسه لعذاب النار والعياذ بالله. انبه فقط على خطأ يعني قد يعتقده كثير من الناس بل حتى بعض طالبة العلم كثير من الناس إذا قرأ هذا الحديث وستفترق أمة على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار فيعتقد يعني بعض القراء بأن معنى هذا الحديث أن أصحاب هذه الفرق مخلدون في نار جهنم وهذا ليس صحيح هذا ليس صحيح لأن هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبها إلى أمته قال وستفترق أمتي إذن نسبها إلى الأمة الإسلامية فهذه الفرق وإن كانت ضالة إلا أنها ماذا مسلمة إلا أنها مسلمة إذن فقوله في النار ليس معنى ذلك أنها مخلدة في نار جهنم لا بل هي متوعدة بدخول النار والواحد من هذه الفرق إن مات على التوحيد وإن وقع في بدع كبدعة القدر أو بدعة الخروج ونحو ذلك فإنه يعني لا يعد بذلك كافرا خرج عن ملة الإسلام بل هو مسلم موحد فإنه حتى لو دخل النار فمدام أنه مات على الإسلام والتوحيد فلا يخلد فيه إذن فلا يفعل من قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار أيضا هذا الحديث يعني استشكله أيضا بعض الناس فقال كيف تكون هذه أمة المحمدية وهي أفضل الأمم على الإطلاق كيف يكون اثنان وسبعون منها في النار ولا يدخل الجنة إلا فرقة واحدة منها فقط يعني أمة اثنين وسبعين فرقة منها في نار جهنم والعياذ بالله والداخل منها إلى الجنة فرقة واحدة فقط كيف يقال هذه أمة المحمدية يعني اختارها الله تبارك وتعالى وفضلها وغير ذلك فيقال جوابا أيضا على هذا الإشكال عليه الصلاة والسلام كلها في النار طبعا الضمير يعود على ماذا الفرق واتباع هذه الفرق وأتباع هذه الفرق لا يعني انهم هم السواد الاعظم العكس يعني اتباع اتباع اهل السنة والجماعة هم السواد الاعظم صحيح ان هناك يعني فرق ضالة هناك شيعة هناك خوارج هناك قدرية هناك معتزلة ولكن أتباع هذه الفرق لو قارناهم بأتباع أهل السنة والجماعة فإن الغالب والسواد الأعظم من أهل السنة والجماعة طعو لا ولهذا مثلا لو نظرنا نحن في مجتمعنا هنا في يعني السواد الأعظم هل هم روافض أو معتزلة أو قدرية أو خوارج طبعا لا طعو لا إذا فالسواد الأعظم من أهل السنة والجماعة إذا لا إشكال فيها إذا فقوله عليه الصلاة والسلام يعني كلها في النار هذا يعود على أفراد الفرق يعني أفراد الفرق عددها 72 وسبعون فرق فأفراد هذه الفرق في النار وهذا لا يعني أن السواد الأعظم من هذه الأمة سيدخلون نار جهنم هذا ليس هذا هو المقصود ولهذا بعض أهل العلم يعني لما أشكل عليه الحديث يعني ذهب وضعف هذا الحديث ولهذا ابن الجوزي مثلا يعني حكم على هذا الحديث بالوضع قال هذا حديث موضوع كيفاش معظم هذه الأمة في النار هذا كلام لا يعقل ويعني هؤلاء يوتوا طبعا من سوء فهم لهذا الحديث فالحديث أبدا لا يعني أن السواد الأعظم لهذه الأمة سيكون في النار لا بل السواد الأعظم لا شك أنهم من أهل السنة والجماعة إذا فلا إشكال إن شاء الله تعالى في ذلك ولهذا فهذا فهذه الأحاديث أحاديث افتراق الأمم وإن تكلم فيها يعني بعض أهل العلم وحاولوا أن يضعفوها إلا أن الصواب فيها أنها أحاديث ثابتة ولهذا العراقي الحافظ العراقي رحمه الله يعني قال عن أحاديث الفرق يعني افترق هذه الأمة قال أسندها جياد وحسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله وحس وأثبته أيضا الحافظ الذهبي وغيرهم من من أهل العلم المحققين في علم الحديث إذا يقول المؤلف ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم قال أخرجه الأجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهما وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط يعني في معجمه الصغير وفي معجمه الأوسط من حديث أنس بن مالك قال المؤلف فهذا ضابط أهل السنة والجماعة إذا تأملوا يا جماعة هذا كلام مهم إذا الضابط أهل السنة والجماعة هو ما جاء في هذا الكلام من أوصاف هذا هو ضابط أهل السنة والجماعة فليس آه ضابط أهل السنة والجماعة أن يكون الشخص مثلا على طريقة فلان من الناس ليكون مع الشيخ ربيع فهو من أهل السنة والجماعة ومن خالفه فليس كذلك هذا ليس ضابطا يا جماعة هذا ليس ضابطا لأهل السنة والجماعة فضابط أهل السنة والجماعة ما ذكر في هذه الأوصار وهذا أمر مهم جدا يا جماعة لأن كثيرا من الناس اليوم مع الأسف الشديد الذين خاضوا يعني في مجال الجرح والتعديل وكذا وكذا يعني صاروا يعني يخرجون الإنسان من أهل السنة والجماعة لأي سبب لأي سبب من أسباب يقولك هذا ما هوش من أهل السنة والجماعة طيب ليش قالك خالف لا سبحان الله هل موافقة فلان من أهل السنة والجماعة معاذ الله وهذا حتى شيخ ربيع حفظه الله تعالى لا يرضاه والله إنه لا يرضاه لأن هذا من التعصب المكيت والعيال بالله فأهل السنة والجماعة يعني لا يوالون الناس ويعادونهم على أشخاص من كان موافقا لفلال فهو منا ومن خالفه فهو ها ليس منا معاذ الله ليس هذا هو ضابط أهل السنة والجماعة إذا ما هو ضابط أهل السنة والجماعة هذا كلام المؤلف. قال فهذا ضابط أهل السنة والجماعة إذن فالإنسان إذا كان يتحرى الإنسان إذا كان يتحرى موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى أن يكون على معتقد السلف هذا هو السني هذا من أهل السنة والجماعة ويأخطأ يعني في مسائل يعني كون الإنسان من أهل السنة والجماعة لا يعني أنه معصوم لا يخطئ أبد لا بل قد يخطئ وقد تزل به القدم وخطئه هذا لا يخرجه من كونه آم آه من أهل السنة والجماعة إذا لابد يعني أن نفقها يعني مثل هذه الأمور المهمة لابد أن نفقها يعني مثل هذه الأمور المهمة إذا يقول المؤلف فهذا ضابط أهل السنة والجماعة ما هي هذه الضوابط قال متمسكون بسنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين عضون على ذلك بالنواجد ولذا كانوا الفرقة الناجية يعني بهذه الاوصاف كانوا من الفرقة الناجية التي نجت من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة كلها في النار إلا واحدة وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه قال المؤلف فهم نجون من النار يوم القيامة سالمون من البدع في هذه الدنيا وبقي كلام يعني سنكمله إن شاء الله تعالى يعني بعد الاذان نضل الوقت